الحمد لله الحمد لله باسط العطاء ومجيب الدعاء أحمده سبحانه على الضراء والسراء حمدا يملأ الأرض والسماء وما بينهما مما يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك التيان ذو الجود والإفسان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير خير من تطرع إلى الله تعالى في السراء والضراء وأرشدنا إلى خالص الدعاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين يتضرعون إلى ربهم في سائر الأوقات ويسارعون إليه في الخيرات أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فؤادك قد من زبر الحديد ودمعك في المصائب كالجليل أتعقل ما ذهتك به الرزايا وتبصر ما جنته يد اليهودي، وتطرب والدماء هناك سالت وروت كل رابية وبيذ يعيث بأمتي قتلا وأسرا ويهدك عرضها نتن القرود بغزة, بغزة في العراء تصيح سكلا فترجم بالقضاء والرعود وأشلاء مبعثرة لقوم يزين جباههم أثر السجود وأطفال الحصار قبض سرعة ضحايا كل كاذبة الوعود مجازر ضجة الفنوات منها وشاب لهن ناصية الوليد إلاما نظل نرتقب المآسي إلامة نظل نرتقب المآسي وننظر للفواجع من بعيد. أيها المسلمون لا تزال أمتنا الجريحة تجرح يوما بعد يوم بأنواع من الجراح وعلى رأسيها الجرح الذي في الجبين في غزة وفي فلسطين إننا عندما نتكلم عن غزة لسنا نتكلم عن قطاع فيه مليون إنسان إنما نحن نتكلم عن أمة الجسد الواحد فيا إخواننا في غزة أحسن الله تعالى عزاءكم وغفر لموتاكم وشفى مرضاكم وتقبل شهداءكم وعظم أجوركم إن إخواننا في غزة يجاهدون اليوم نيابة عن أمتنا كلها فكلنا يجب أن نقف معهم وأن ننصر قضيتهم وأن نقلت في صلواتنا لهم وأن نبذل ما في يسعينا كله لأجل نصرتهم أيها المسلمون إن غش وخيانتهم وعداوتهم للمسلمين أمر لا يختلف فيه عاقلا تواترت به نصوص الكتاب والسنة قال الله جل في لا لتجدن أشد النا الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينسل عليكم من خير من ربكم وقال جل وعلا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ومن قرأ القرآن عرف ذلك ومن نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأمل في خيرته عرف أن العدو الحقيقي هم اليهود الذين, الذين كابدوا وعملوا على حربه وهو في مكة قبل أن يهاجر إليهم ثم حاربوه صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم لا زال بأصحابه بعد ذلك في خلافة الخلفاء الأربعة لا زال يعني يعملون لدحر الإسلام وقتل المسلمين لن أتحدث اليوم عن واقع اليهود معنا فقد رأيتم وسمعتم ما فيه الكفاية وحسبكم أنه قتل ويقتل ويجرح خلال هذا الأسبوع في كل أربع دقائق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 وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين أيها الشرفاء إن تاريخ العالم مع فلسطين هو والله يعرفه الجميع تاريخ مليء بالخيانات والمؤامرات تأمل اليوم من الذي يحمل اليهود في فلسطين من الذي يمنع المجاهدين من الوصول إليها من الذي يمنع دخول السلاح للمجاهدين أين دور ما يسمى بحجب الله الذي صرق حتى بح صوته بتهديد اليهود واستعراب قوات أين صواريخه وهو يرى المسلمات تذبح والمجاهدين يقتلون أين إيران التي يهدد رئيسها في كل محبل بضرب اليهود أين هم الآن أين دور مجلس الأمن وهو يرى إسرائيل أمطرت على غزة خلال يومين فقط مئة طن من المتفجرات أين منظمات حقوق الإنسان أين المنظمات الدولية أين محكمة العدل الدولية ولئن كان صدام أعدل أعدم لقتله مئة شخصا، فكيف بمن يقتلون ويجرحون شخصا في كل أربع دقائق؟ كفرنا والله بمجلس الأمن، وكبرنا بالمنظمات الدولية، وكفرنا بما يسمى بالتفاوض السلمي، وآمنا بالجهاد في سبيل الله. يا رجال الغزوة، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا. علمونا بأن نكون رجالا. فلدينا الرجال صاروا عجينا يا رجالات غزة لا تبالوا بأذاعاتنا ولا تسمعون جاهدوا واضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألون نحن أتباع مجلس الأمن والعجر فخوضوا جهادكم وتركونا إننا الهاربون من خدمة الجيش فهاتوا حباركم واشنقونا نحن موتى لا يملكون ضريحة ويتاما لا يملكون عيون يا رجالات غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤون نحن إخوانكم فلا تشبهون نحن أصنامكم فلا تعبدونا نتعاطى المخدر السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا حررونا من عقدة الخوف بينا واطردوا من رؤوسنا الأبيون أمطرون بطولة وشموخا واغسلون من قبحنا تغسلون عجبا والله ممن يدعون إلى التعايش السلمي مع اليهود مع قوم يشهرون السلاح ولا يرقبون في مؤمن إلا وناذمة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر واجهوا ما عن اتناه يعملون لأجل حربنا ولا يرضيهم عنا إلا نتبع إلا أن نتبع دينهم تعبنا من استجداء اليهود على موائد الذل والعار وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أدناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلت الله عليكم دللا عنكم حتى تراجعوا دينكم وصدق صلى الله عليه وسلم في قوله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا يا رسول الله أو من كلة نحن يا رسول الله يومئذ قال كلا كلا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غتاء كغتاء السيل وها هي إسرائيل اليوم كما صرحت بعض صحفهم في صحيفتها آرتس اليهودية ذكرت فإن إسرائيل اليوم تنادي المجتمع الدولي إلى أن يساعدها في جعل بعض المنظمات وبعض الجنود في داخل غزة يتداعون على الأكلة كما يتدعى الأكلة على قصعتهم أيها المسلمون إن في حق لنا لا يسترجع بالاستجداء ولا بالتفاوض إنما يسترجع بالدمار. يسترجع بسحق الجماجم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم واليهود ظالمين وأي ظلم أعظم من ظلم اليهود ومن ظلم أشياعهم من النصار اليوم تفاوضنا مع اليهود ستين عاما فبالله عليكم ماذا استفدنا إلا أن ضحك العالم علينا على, على جبننا وسباهتنا إن الصراع بيننا وبين اليهود والمطارى هو صراع عقدي ممتد لأجل عقيدة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن الصراع بيننا وبين اليهود صراع عقدي ليس صراعا لأجل أرض ولا لأجل قومية ولا عروبة شاء من شاء وأبى من أبى وكل تحليل يقصدين عن معركتنا فهو تحليل باطل وهل جر الويلات على قضية فلسطين إلا إخراجها من النطاق الديني إلى النطاق العربي والقومي أيها الشرفاء إن فلسطين تتميز عن غيرها من بلدان المسلمين المحتلة هي تتميز عن العراق وعن أفغانستان وإن كنا نبكي للعراق وأفغانستان ونجد في أنفسنا الحسن على أحوالهم ونرغب في نصرتهم ويجب علينا نصرتهم لكن فلسطين هي قبلة المسلمين الأولى وبها ثالث المسجدين وهي مهفظ الأنبياء وهي التي ينزل فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فهي لها خصوصية دينية يجب علينا دينا أن نتقرب إلى الله تعالى بنصرتها ولا يعني ذلك تضييع العراقي أو أفغانستاني أو تضييع غيرها من بلدان المسلمين إذا أردنا أيها المسلمون إذا أردنا أن ينصرنا الله تعالى فعلينا أولا أن ننصر ربنا جل في علاه أن ننصر دينه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ننصر ديننا بإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ننصر ديننا أن نطهر إعلامنا من الخبث والخبائذ وإنك تنفجر غيظا إذا نظرت إلى بعض القنوات التي تعرض حال إخواننا وخواتنا فرأيت البيوت المهدمة والمصاحف الممزقة والأشلاء في كل مكان والنساء الزكالة والجرحى يملؤون الطرقات والقتلى يحملون على الأكتاب ثم تنظر في قنوات ينتسب في القائم عليها إلى الإسلام فلا ترى فيها إلا زمرا ورقصا وتضييعا لقضايا الأمة وإشغالا للأمة بالسرة وما تحتها إذا أردنا نصر الله تعالى فلنصر دينه قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سنة ماضية أيها المسلمون إن من سنن الله تعالى الكونية أن الله جل في علا يبتلي عباده بأنواع البنايا ليميز الخبيث من الطيب فيمحصهم قبل أن يمكنهم قال الله جل وعلا أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلفلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال إن نصر الله قريب وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال ربنا وما كما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج والله خبير بما تعملون أيها الشرفاء الانتصار له ثمن الانتصار له ثمن يشرب من دمائنا ويطعم من أموالنا ويأكل أعمارنا ذلك ولو يشاء الله أن تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم إن الفوز الحقيقي هو فوز الدين لا فوز الأشخاص. وفي قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج قتل الرجال والنساء والأطفال ومع ذلك يقول الله تعالى بعد ذلك ذلك الفوز الكبير فهنيئا لكم أيها المجاهدون في أرض العزة غزة وإن تصفروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يا أيها المجاهدون لا تلتفتوا لاستفسازات المنافقين وإرجاب المرجفين تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون وأبشروا فقديما قال الجبناء لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أخوة الإسلام إن أمتنا أمة حية والعاقبة للتقوى والنصر آت لا محالة والله لسوف نقاتل اليهود سنقتلهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله نحن اليوم نرقب النصر وكيف لا نرقب النصر وفي الأمة جموع الشباب تحترق لنصرة الدين وتتشوق للجهاد كيف لا نرقب النصر وفي أكناف بيت المقدس سلة عن الحق منصورين ظاهرين أيها الأحبة الكرام إنه مع هذه الظلمة التي نراها ومع هذه ومع هذا القتري والجرح والتشريد الذي نراه، إلا أن الأمر لا يخلو من بشائر ينبغي على المرء أن يذكرها تبشيرا لإخوانه وإشفاء لصدور المؤمنين من البشائر. أن هذه الحرب علمتنا أن المسلم لا يمكن أن يروض عن الذل أبدا. المسلم عزيز دائما. الشباب الذين يجاهدون اليوم. في فلسطين هم الذين ولدوا في الاحتلال وتربوا أيام الاحتلال وملئت أدمغتهم بتقاقة السلام والحوار ومع ذلك لا يزالون يحملون السلاحة ويجاهدون ويحملون أرواحهم على أكفهم تتخطفها طير المنايا يشربوا من دينهم دماؤهم كيف شاء يشرب, دين تش يشرب دينهم من دمائهم كيف شاء ولا يزال المجاهدون إلى اليوم لهم انتصار في غزة قبل أيام تعطلت شبكة الاتصالات الخلوية الصليونية بتأثير صواريخ القسام وتعطلت أجهزة الإنذار في عسقلان بتأثير صواريخ القسام مليون يهودي يبيتون في الملاجئ هربا من صواريخ المجاهدين أطلقت حماس مئتي صاروخ على اليهود خلال خمسة أيام الماضية وصل مدى بعضها إلى 60 كيلومتر وأصابت بعض المباني الهامة منها مبنى يتكون من ثمانية طوابق ضرب في بلدة إستودا الصحب الإسرائيلية تقول معظم سكان بئر السبع باتوا في المناجد وعطلوا تراسة بل مددت إسرائيل الإجازة إلى يوم الثلاثاء خوفا على الموطفين والطلاب من الصواريخ ونجرت سريدة بديعونت أحارونت أن حماس تمكنت من اختراق موجة إذاعة الجيش الإسرائيلي وبثت بيانات المجاهدين خلالها ونقلت جريدة معاريف اليهودية أن أسبوع واحد للقتال كلف إسرائيل مليارين ومئتي ألف شيكل وأن امتداده إلى أسبوعين سيكلفهم ثلاثة مليارات وخمسمائة ألف شيكل وأنه إن امتد القتال إلى أسبوع إلى, الى, الى شهر فإنه سيكلفهم ستة مليارات شيكل يأخذونها من الضرائب التي يدفعون من التي يدفعها المواطنون الإسرائيليون وقالت صحيفة بديعون أحران أيضا إن إسرائيل إلى الآن لم تفلح في إضعاب حماس عسكريا قالوا وإن غزة بعد كل ضربة تعود إلى الهدوء والأمن الداخلي فهم مستغربون لا اضطرابات ولا عصيان مدني ولا انتشار سرقات بالرغم من اضطراب الأمور ونقلت صحيفتها هآرتس الإسرائيلية أن بعض زعماء اليهود يطالبون بمراقبة دولية وجند دولي على قطاع غزة والله عز وجل ينصر المؤمنين كيف شاء سبحانه وتعالى والله معكم ولي يتركم أعمالكم أسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في غزة وأن ينصر المجاهدين في كل مكان اللهم كن ناصرهم إذ قل الناصر اللهم كن ناصرهم إذ قل الناصر اللهم تقبل شهداءهم رحم موتاهم وشف وشف موتاهم وفك أسرهم يا حيو يا قيوم اللهم وحد كريمتهم اللهم وحد كريمتهم اللهم سجد رميهم اللهم سجد رمهم اللهم سجد رمهم اللهم أرنا عجائب قدرتك باليهود اللهم لا ترفع لهم رعاية اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مزق ملكهم وفرجت جمعهم وشتت شملهم يا قوي يا عزيز قولوا ما تسمعون وأستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل دم استغفره وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم أشكر الله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واختفى أثره استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الشرفاء لان كانت بشائر النصري مصدقة للوعود الشرعية فإن علينا أن نتفاعل مع هذه القضية بالاستقام على بالاستقامة على منهج الله تعالى والحذر من الفوضى ودعاةها فإن الذين يدعون الى الفوضى لهم مآرب لن تعود على نصرة اخواننا في غزة بخير لا يخرجن احدا الحماس عن الانضباط في غمرة الحماس والاندفاع ان الذي يتحمس اكثر من اللازم دون ان ينضبط بالضوابط الشرعية قد يلجأ الى امور لا تحمد عباها كم من مرة مع الاسف لفتثمن الضغط النفسي للشباب فنجمت عنه احداث اخرت مسيرتهم اياكم إياكم أن تنجروا إلى الفوضى واسعوا إلى نصرة إخوتكم بما تستطيعون من البدل والدعاء والنصر بالكلمة والاقتراح والتوجيه عبر المنابر المختلفة وليكن لكل منا مشروع ينصر به إخوانه وإن المعمون والله من حكام المسلمين اليوم أن يفوتوا الفرصة على من يسعون لإسارة الفوضى بالنظر في فتح الحدود مع غزة والدعم وفتح المجال للتبرعات فذلك خير من أن تخرج التبرعات أو تجمع بطرق غير منضبطة وربما غير مسؤولة مع مقاطعة اليهود والمتعاملين مع اليهود وإن كانوا عربا وليعلموا أن مسؤوليتهم ليعلم حكام المسلمين أن مسؤوليتهم أعظم والله من مسؤولية سواهم أما أن, أما أن يكون غاية ما يفعلون هو الشجب والاستنكار فهذا لا يجوز فللوسائل التي تفتح أمامهم هي وسائل كثيرة ولا أنسى هنا أن أذكر الفضل لأهله فإن المملكة العربية السعودية ولله الحمد أرسلت عددا من الطائرات محملة بالغذاء والدواء وصلت إلى أكثر من عشرين طن ووصلت في صباح اليوم الجمعة إلى الرياض طائرة محملة بأعداد من المصابين من إخواننا في غزة والشكر موصول لإخواننا في قطر فإنهم جمعوا لغزة أكثر من مئة مليون وأرسلوها إليهم وهناك اليوم بعض الإخوة القطريين في داخل فلسطين لإيصال هذه التبرعات ولا يعني هذا أن بقية بلدان المسلمين فرطت بل في كل خير ولا ننسى أيها الأخوة الكرام الدعاء لإخواننا في كل مكان وزمان أن ندعو لإخواننا فهذا من أقل حقهم علينا أن نقنط في صلواتنا وفي سجودنا وفي قيامنا وفي صيامنا وفي الأوقات التي نتحرى أن يستجيب الله تعالى فيها الدعاء أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم يعز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم وحد صفهم اللهم سجد رميهم اللهم وحد صفهم اللهم سجد رميهم اللهم اكفهم حسد الحاسدين وكيد الكائدين وإفتاد المفسدين اللهم يسر وصول السلاح إليهم اللهم ويسر وصول السلاح إليهم يا قوي ويا عزيز اللهم, اللهم سكن رعبهم اللهم سكن رعبهم اللهم سكن رعبهم وتبتهم على إيمانهم يا حي يا قيوم اللهم أرنا عجائب قدرتك باليهود اللهم خالف بين كلمتهم اللهم مزق ملكهم أفرِّف جمعهم أشدِّت شملهم. اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها ولا سفينة إلا غرقتها، ولا دبابة إلا دمرتها يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم أقم في الأمة على الجهاد اللهم أقم في أمة الإسلام على الجهاد اللهم أقم في أمة الإسلام على الجهاد واجعل قائدهم فيه أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وحد أمتنا على الخير والهدى اللهم وحد أمتنا على الخير والهدى اللهم اقل في الرعب في قلوب أعدائنا يا قوي يا عزيز اللهم عليك بكل من يشايع اليهود ويناصرهم وعلى رأسهم أمريكا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم استجب لي أن لنا ربنا ينصرنا إذا دعونا ويغيثنا إذا سغزنا ويستجيب لنا إذا فررنا إليه اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم, اللهم, اللهم صلّت على أعدائنا ملائكة السماء بقدرتك وملائكة الأرض بعظمتك اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد اللهم صلّت عليهم الأمراض المستعصية والرياح العاتية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد سلام على المرسلين والحمد لله رب.